فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كَانَ خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 جزاء بما كانوا يعملون وغصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ومضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا تَا إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ, أنعمت علي وَعَلَى والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خنت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 فَلَمَّا رَأَوْا عَالِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَالِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا دَاهِرِينَ إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ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 يَأْذُنُ بِكُمْ وَيُجِيرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَا يَسْبِي مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْلَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَاءَكَ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ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 قالوا بلاء ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أهل العزم من الرسل ما لا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون دم يلبسون إلا ساعة من نهار بلاء